بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أمنا الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الزكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم بي الا كانوا به يستهزئون فاهلكنا اشد منهم بطشا ومضى مثل الاولين ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولن خلقهم العزيز العلي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 كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ بِتَسْتَووا عَلَ بُغُولِهِثُمَّ تَذكُروا نِعَمَّتَ رَبِّكُمْ إذَا سْتَوَييتُم عَلَيْهِ وَتَقولُوا سُبحانًا الذي سَخخَرَ للَناَا هذا وَتَقولُوا سُبحان الذي سَخخَرَلَ لَهُ مُقُرنِين وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنْ مَا خَلَقَ بَنَاتٍ وَأَزْوَاجًا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا وَرَدَ عَلَى الرَّحْمَنِ مَثَلُهُ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ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 مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُصّون أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُنَّ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّمَا وَجَدْنَا هو انما على اثارهم مهتدون وكذلك ما ابصرنا من قبلك في قريه منذير من الا قال مطرفوها الا قال مطرفوها ان وجدنا ابا وَإِنَّ مَا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَانِ مَا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُسْلِتَ بِهِ كَافِرُونَ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 إِلَّا الَّذِي سَطَرَنِ فَإِنَّهُ سَيَهْدِين وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتَهَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى جَاءَ قولم مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر واننا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم أَهُم يقوس مونَ رحمَةَ رَبّك نَحْنقَ سَمن بَنهُم م عشَتَهُم ف حياتاتِ الدُّيا وَرفَنا بَعضَهُم سَوقَ بَعْضٍ ذَرجات لاتَّخِذَ بَعظُهُم بَعْض سُخْريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوته لَهُمْ سُقُفٌ مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرٌ عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفٌ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن مقيض له شيطانا فهو له قريب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 وَلَن يَنفَعَكُمُ اليَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَمَنكُم فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّمَا نُذَهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَأَسْأَلَ مَن أُرْسِلَ مِن قَبْلِكَ نُبُثُّنَّ إِلَّا جَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ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 يَسِرَ إِلَٰهِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عهد عِندَكَ إِنَّمَا نَحْنُ لَمُفْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ وَمَا ذَا فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا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 فتَخَفَ قَمَهُ فَأَقعُوا إِهُ كَوا قَوْم فَاسِقين فَلَ آسَفونَ تَقَمنا مِنهُم فَأغَْقَ لهُ أَجبَعين فَجَعَناهُ سَلَفَ وَمَسَلَ 112. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون 113. وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إنِنْ هوهُوَ إِلَّا عَبَدٌ أَن عَمنَّ عَلَيْهِ وَجَعلنَاهُ مَسَلَ لِبَنِي إِسرائدي وَلَوَْ شَاءُ لَجَعَْن مِنكُم مَ لائِكَتَسِ الأرضْض يَخْخْلُفُوني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 قم فابدوا هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فوين للذين ظلموا من عذاب يوم اليم هل ينظرون الا الساعه انت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 وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها صالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ وَمَا غَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنَّ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 وَقِ الْهِيَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يعلمون